ان ذا المقدم كان واجبا توصليا وغير مشروط بالقربه والمقدم اتى بها الفاعل لا لغرض دنيوي بل أتى بها باعتبار أنه هذه المقدمة مطلوبة على حال باعتبار أن وجوب المقدمه المقدمة يخلق مثلا وجوب المقدمة فأتى بها باعتبارها واجب واجبة ولها علاقة بالمولى سبحانه وتعالى اعتبار المولى على كل حال أوجب, أوجب ذا المقدمه والمقدمة توصل إلى المقدمه فاصبحت فأصبحت مرتبطه بالمولى بشكل من الاشكال واشتهى هذا الانسان ان ياتي بذي المقدمه لا بغص القربى لا لله لانها توصليه واشتهى أن يأتي بالمقدمة بقص القرب لأنها على كرحل لها نوع وجوب لها نحو وجوب بناء على أن وجوب ذا المقدمة يخلق وجوب المقدمه المقدمة يخلق وجوب المقدمة فأتى بالمقدمة لا بد عن دنيوي فهل هذا ممكن هذا الشيء ممكن او لا المشهور قالوا هذا ما ممكن أصلاً. وهناك وجوه لإثبات عدم الامكان بحثنا الوجه الأول والثاني والثالث والرابع وقيمنا كل وجه من تلك الوجوه بقي علينا الوجه الأخير الوجه الأخير ما يلي هو الوجه الخامس الوجه الأخير هو أن العبد لو لم يكن الأمر بذي المقدم محرك له نحو المولى حسب المفروض يعني إذا فرضنا أن العبد يأتي بذي المقدمة لا لله لا بغسل الغربه يعني لا لله إذا أتى بذي المقدمة بغص القربة اتى بها لله إذا افترضنا أنه يأتي بذي المقدمة لا لله فهذا يعني أن ذل المقدمة لم يأتي بها لله سبحانه وتعالى فإذن المقدمة لم يات بها بتحريك ذي المقدمة لأن ذي المقدمة أصلاً ما تبهل فالمقدمة لم يات بها بتحريك ذي المقدمة في حين أن المولى لو كان هو يباشر أعماله لو كان سنخ مولا بحيث هو يباشر أعماله كان من المستحيل أن يأتي بالمقدمة بهذا الشكل هو لو لم يكن المولى يتبع الانفعال, الانفعال ال... الذي قلنا أنه ثابت للمولى وهو ينفعل بذي المقدمه ما ينفعل بالمقدمة ينفعل بذي المقدمه فلو أتى بالمقدمة يكون اتيانه بالمقدمة بتحريك المقدمة فهذا العبد لو كان امتدادا للمولى والعقل إنما يحكم بحصول العبد للثواب لو كان امتدادا لو كان يحسب نفسه امتدادا للمولى. ولو كان هكذا، اذن لم يكن يأتي للمقدمة بداع غربية. لأن مود المقدمة هو حينما ما أتى به، ما ما بناء يأتي به بداع قربي يعني ليس محركه ذي المقدمة. إن كان محركه ليس ذا المقدمة فالمقدمة أتى في واقعه أتى بها بدافع مستقل وهكذا عبد ما معقول أن يمكن أن يتقرب إلى المولى بهذه المقدمة وما ما ما معقول أن يثاب على المقدمة يعني وإن كان الفرض الذي فرضنا فرضنا أنه هذا لم يكن بدأ عن دون يبحث فيمكن التقرب به إلى المولى بينما لا يمكن التقرب بهذه المقدمة إلى المولى. لأن العبد إن جعل نفسه امتداد كأنه امتداد للمولى وكأنه بمنزلة جوارح المولى لو كان جعل نفسه بهذا الشكل كان يستحق الثواب وعنده يمكن التقرب بالمقدمة. لكنه لم يفعل هكذا وإن شئت فعبر بتعبير آخر عبر بأنك عرفت أن موضوع زيادة حجم الثواب المولوي قلنا مقدمه بمعنى المعاني يمكن أن يقال أنها سبب للثواب وذلك لأنه كلما كثرت المقدمات صار الم... طبعا الثواب على المقدمة لكن كلما كثرت المقدمات يكبر حجم الثواب من باب أن أفضل الأعمال أحمزها من هالباب يكبر حجب... حجب... حجم الثواب الم... فبمعنى من المعاني نقول أن موضوع زيادة حجم الثواب المولوي هو العمل الذي زيد على العمل للأمر النفسي بداعي تحقق ما هو موضوع الثواب الانتعالي على ما شرحناه في الأبحاث السابقة وموضوع الثواب الانفعالي انما هو تحقيق الفائده للشخص وتحصيل غرضه وتفريحه ومن الواضح ان الاتيان بالمقدمه بداع الامر المقدمي اصلا الامر المقدمي هو الذي رعى وهو الأمر النفسي ما دعا ال الاتيان للمقدمة بداع الأمر المقدمي ليس اتيانا بها بداع تحقيق الفائض للمولى وتفريقه وهذا بخلاف الاتيان للمقدمة بداع امتثال الأمر النفسي صحوة توصلة توصلة لم يكن يجب قص القربه لكن اذا كان بداعي امتثال الامر النفسي هذا معناه انه صار بقص القربه الامر النفسي صار بقص القربه واذا اتى بداعي الامر النفسي المتعلق بذلك يكون هذا من باب افضل الاعمال احمزها حجم الثواب تضخم وإلا فلا يقول أستاذنا هذا هو أحسن الوجود وألطفها وممتقفا على فكرة المقدمة الموصلة ولكن الشيخ العراقي رحمه الله اعترض على هذا الوجه وهذا الاعتراض نؤجله إلى غد، ما أجل إن وفقت للتوضيح فصلوا على محمد وعلى محمد وإذا ما وفقت فأمرنا وأمركم إلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد